الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة المبعوث ا ل بخير دين ا الى صلاة الله المستقيم وعلى آله واصحابه اجمعين الحضور الكريم السلام ورحمة الله وبركاته وضمن محاضرات المقامات د ي عليكم التربوية وعلى آله ورحمة وضمن سوف ن ت ح د ث في هذا الدرس عن م ع ر ف ة الله تعالى ولكن قبل الحديث عن معرفته سبحانه اؤكد أ م و ر ل أ ر ب ط هذا الدرس بما سبق و ل أ ر ب ط ه بما سيلحق أ ت ي ت ن ا لهذه ا ل د و ر ة من أ ج ل ت ر ب ي ة النفس و ت ز ك ي ة القلوب ومما لا شك فيه أ ن خ ل ا ص ة الدين وقوام ا ل إ س ل ا م واساس ا ل م ل ة أ ن الدين أ ن تعرف الحق و أ ن تحسن إ ل ى الخلق قال ابن القيم خ ل ا ص ة الدين م ع ر ف ة معرفة الحق و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق ا ل إ س ل ا م بكل شرائعه وشعائره وعباداته و أ ح ك ا م ه وقيمه و أ ص و ل ه يهدف إ ل ى أ م ر ي ن اثنين أ ن تحسن ا ل ص ل ة بالله و أ ن تحسن التعامل مع خلق الله فهذا الدرس هو حديث عن حسن ا ل ص ل ة بالله والدرس القادم ا ل إ ح س ا ن إ ل ى خلق الله ده خ ل ا ص ة شنو الدين خ ل ا ص ة الدين م ع ر ف ة الحق و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى شنو إ ل ى الخلق من عرف الله ولم يؤد ي حق عباد الله لم يكن صالحا وقد ضربت لذلك مثلا في الدرس الماضي ا ل م ر أ ة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل ة وتؤذي جيرانها قال هي في النار و هذه ن ق ط ة م ه م ة جدا ومن أ ح س ن إ ل ى خلق الله ب ا ل أ د ب و ا ل ا ح ت ر ا م والذوق الرفيع والتعامل الحسني وقصر في القيام, بأداء القيام بحقوق أ د ا القيام ء في ب الله لم يكن صالحا فقوام الدين م ع ر ف ة الحق و ا ل إ ح س ا ن الى الخلق في ح ا ج ة ث ا ل ث ة واحدة شايفة في حاجة ثالثة ما دخلنا الدين ده كله الزكاه الصوم الحق كله إ م ا أ ن تعرف الله و إ م ا أ ن تؤدي حق عباد الله طيب قال ابن القيم ابن قال وقوام ذلك وشنو قوام ذلك ذلك شنو م ع ر ف ة الحق و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى شنو إ ل ى الخلق وقوام ذلك أ ن تكون مع الحق بلا خلق و أ ن تكون مع الخلق بلا نفس ده الدين كله الكلمات العبارات التي ذكرت عليكم دي دي شنو ده الدين تفهم الدين كده خ ل ا ص ة ذلك وقوام ذلك أ ن تكون مع الحق بلا خلق لمن تتعامل مع الله أ س ق ط جميع المخلوقات من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل ب ش ر من حساباتك فلا ترضي إ ل ا ربك ولا تلتفت بقلبك إ ل ا إ ل ي ه أ ن تكون مع الحق بلا بلا خلق الخلق أ ب ع د ل زحر بتعامل الله لالله لأ بس وتمثل بقول العارفين ليتك تحلو و ا ل ح ي ا ة م ر ي ر ة وليتك ترضى و ا ل أ ن ا م غضاب إ ذ ا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب أن تكون شنو؟ شنو؟ مع الحق شنو؟ بلا شنو؟ بلا خلق و أ ن تكون مع الخلق بلا نفس ولما ك ت ع ا م ل مع الناس دوس على نفسك وتجاوز كبرياءك وتجاوز أ ن ا ن ي ت ك أ ن ا وعامل الخلق عامل الخلق من هذا المنطلق لما ك ت ع ا م ل مع الناس ما تقول أ ن ا اهيني أ ن ا ما يجيني أ ن ا أ ي زل ب يقول أ ن ا لن يحسن إ ل ى الخلق ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق يقتضي نوع غ ف ل ة م ق ص و د ة أ و تغافل مقصود عما يفعل الخلق والعباد قلنا شنو نوع شنو غ ف ل ة ماله م ق ص و د ة عما يفعل شنو الخلق والعباد أ ي زول يخذ نفسه دي و ب ي ع ي ن ل ه ا لا يمكن يحسن الى الخلق الاحسان الى الخلق يحتاج الى تجرد عال ويحتاج الى ضبط كبير ويحتاج الى خروج من الحظوظ ويحتاج الى ا خ ط ا ع النفس تحت طائل الشرع و إ ل ا اذا لم يفعل ذلك لم يكن من المحسنين الى خلق الله وداء لما ن ج ي ن ت ك ل م عنه حتى استغربوا كيف ا ل ص ل ف الصالح كان عندهم هذا ا ل س م و واحد يقطع ل فيه يخرج على أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع ه حتى لا يحس به ولا يغير من معاملته يقول أ م ا و إ ن ه لو أ ح س بي لخجل و إ ن ي لاخجل من خجله قال لو أ ح س بي بعمل ي شنو يخجل وانا خيالي خيته صح ولا ما صح يخلك نحن دا ندر عليه والله يقدرنا رب العالمين الشيء ذ ه حسب ت ق د ر علي بن ابي طالب كان اذا جاءه السائل ياخذ منه يبسط كفه يفتح يد كده يقول نشيل فاذا بالسائل ياخذ سئل عن ذلك قال الناس يعطون سائل و أ ن ت تبسط له كفك قال أ ر ي د أ ن تكون يده العليا و ي د السفلى دائره السائل لما نشيل يشيل بفوق تبقى يد السائل العليا حتى لا يحز ذلك في نفسه شيء نحن نقع معنا زيان يعني لكن الزو... يعني نحن عندنا حب البحر قعب أخلاق ياخي الجديد الزوء ما قدر شي ده دي وده شو مش الدرس القادم اما هذا الدرس فهو م ع ر ف ة الحق طيب م ع ر ف ة الله اهم ن ق ط ة شكرا نبتي شكرا شكرا اهم ن ق ط ة ان العباد يتفاوتون فيها العباد يتفاوتون في شنو في درجات ا ل م ع ر ف ة ف م ع ر ف ة المرسلين ليست كمعرفه سائر المؤمنين صح الرسل ونحن اللي ي ع ر ف الله اكثر منه الرسل وفي الرسل م ع ر ف ة الخليلان إ ب ر ا ه ي م ومحمد عليهما اجل ة والسلام أ من م ع ر ف ة غيرهم صح ولا ما صح والعباد يتفاوتون في م ع ر ف ة الله تعالى ب ق ا ع د ة أ س ا س ي ة ثم م ع ر ف ة الله ليست ادعاءا ليست, إدعاء ليست بالادعاء ولو أ ن ي س أ ل ت سؤالا هل نعرف الله سنزعم وندعي ب أ ن ش ن و ب أ نعرف ن الله ولكن عند المحكات ا ل ع م ل ي ة وعند المضائق ا ل ح ي ا ت ي ة تنهزم الكثير من المعارف في نفوس كثير من الناس وذلك كما قال ابن القيم ل غ ل ب ة د ا ع الحس والطبع ل غ ل ب ة شنو نحن الزول د ا ئ ر الشر قدامه تقول ل ه عند الله بتلقى بعدين يقول داير ا ل ح ا ج ة قدامه دي عند الله ديك بعيده ة لذا كده ب ق و ج ر ا د ة في الكف ولا شنو ولا الف طائر ده مع الناس لكن مع الله ما كذب الواحد عنده ي ق و ل شو ج ا ب ه تقول ل ه ما نقص مال من ص د ق ة يقول لكن كيف خمسين لو طلعت منا عشرين بفضل ثلاثين كيف ما نقص فهو يخلفه يقول لك لكن يخلفه كيف دي الناس مهزوزين دي الناس مالون مهزوزين إ ي م ا ن ي ا فبالتالي أ ق و ل م ع ر ف ة الله عز وجل ليست ادعاء قالت الاعراب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في ه قلوبكم أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا في مؤمنين ما حق مزيفين ومدعين أولئك هم اولئك ل م م ؤ ن ن حقا د بمفهوم بمفهوم بأن المخالفة المخالفة من بمؤمن في هنالك هو و الآية حقا للآية ليس ل أ هم المؤمنون حقا يا السلام قال الحسن البصري رحمه الله ا ل إ ي م ا ن بالله أ ن تكون بما في يده أ و ث ق مما في يدك ا ل إ ي م ا ن شنو بالله أ ن تكون شنو بما في يد الله أ و ث ق من شنو أ و ث ق مما في يدك ال عند الله تكون ض ا م ن ة أ ك ث ر من الماسكه في يدك ال عند الله تكون م ض م و ن ة ش ف ت كيف ولذلك قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لما سئل سئلوا عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن المعارف وعن العلوم ا ل إ ل ه ي ة س أ ح ك ي لكم ق ص ة ب س ي ط ة جدا سئل أ ع ر ا ب ي كما قال الماوردي في أ د ب الدنيا والدين سئل أعرابي كيف عرفت الله قال بنقض العزائم بشنو أه؟ بنقض ا ا ل ع ز ئ ما م معنى ذلك م ع ن ى لا يوجد شخص يفعل ما يريد في في في زول بيفعل ما يريد أه؟ ما في د ه ا س م ه ن ق ض العزائم الزول يقول ب ك ر ة برنامج ك ة م ر شنو يقول بكره دروش اعمل كده وامشي كده وامشي عمل كده واقضي كده ا ل ح ب ة دي ما يعملها يمرض عديد يقبض في الانعاش إ ن ت لو ك ل ت ب مسوي ك د ه ما ب س و ي ليه ل أ ن المسير و ل أ ن المدبر و ل أ ن المصرف لهذا الكون واحد فعال لما يريد غيره لا يفعل ما يريد واحد يقول ماشرك ما بوشوار الفلاني ماشرك ما كلاك لا ي ص ر الزلط ي ج ي ه تلفون يقول له في بك في المحل الفلاني يغير يمشي محله ث ا ن ي ة ده اسمو شنو نقض شنو العزائم العربي ده نجر نقض العزائم معناه وهو القاهر فوق عباده كيف عرفت الله قال بشنو بنقض شنو بنقض العزائم طيب م ع ر ف ة الله عز وجل ليست مجرد ادعاء إ ن م ا هي حقائق جاء أسمع الكامب جاء كيف شاب إ ل ى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال له أ ر ي د دليلا على وجود الله تعالى قال له أ ل ي س هذا الكون دليل قال ولكننا لا نراه قال له علي عجبت لمن يريد دليلا على وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجوده سبحانه انت في ولا ما في عجبت لمن يريد دليلا على وجود الله ووجوده لمن دليلا الله يريد في ملك اجابكم ل ل دليل على ه و و د ه س ب ح ن انت ه ولا ما في في في ج ن ه أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من قبل ولم يك ن شيئا هل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الداهر لم يكن شيئا مذكورا طيب جام قال له كلمة س ان الكلام يتعلم طالما ت ه ى قال إن كانت العيون لا تدركه بمشاهدات ا ل أ ع ي ا ن فان قلوب المؤمنين تعرفه بحقائق ا ل إ ي م ا ن إذا كانت العيون لا تراه بمشاهدات ا ل أ ع ي ا ن فان إ ن قلوب ل م م ؤ ي ن بشنو فإن تعرفه قلوب المؤمنين تعرفه بشنو بحقائق ا ل إ ي م ا ن نحن ا ل آ ن لا نتكلم عن حقائق ا ل إ ي م ا ن نعرف ربنا نعرف ربنا من خلال حقائق ا ل إ ي م ا ن طيب باختصار شديد بتعرفي الله ستقول لي ايه شكري اليه شكري ه بشكر وبيحب الشكر فبالتالي الثناء وجراء الم... وج... وج... وجريان المحامد على اللسان تعظيما وثناء وتبجيلا دليل من أ د ل ة م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى طيب في ن ق ط ة م ه م ة جدا في م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى ح ق و م أ د ي ك م ل ل ه في شكل نقاط حتى يسهل استيعابها وتدوينها س م ي ن اسميتها ه ا أ كيف نعبد الله كيف شنو نعبد ا ه نعبد ربنا نعبد ربنا كيف داير شنو ركزوا معي ل أ ن ه د ه كلام خلاصات كيف شنو نعبد الله طيب أ و ل شيء أ ن نعامل الله باليقين لم يعبد ربنا بمثل اليقين أ ن نعامله بشنو ب اليقين انجنو تكون م ت أ ك د ان ه اي ح ا ج ة ق ا ل صح وانك تجد عامل في رب العالمين وان تكون مستشعرا ومستحضرا ومدركا لمعاني عبوديتك له اذا قلت سبحان الله تعرف معناها واذا وقفت في ا ل ص ل ا ة تقول الله اكبر يعني لا كبير الا هو لا ولد ولا زوجه ولا, زوج ولا اب ولا أ م ولا ع ش ي ر ة ولا ق ب ي ل ة ولا أ م و ا ل كل ذلك دون الله جل وعلا و أ ن يكون ذلك دائما أ ن نعامل الله باليقين اليقين قال الحسن البصري أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق مما في شنو مما في يدك طيب آه لنعامل الله باليقين أ ن تكون مستيقنا بما عنده س أ ض ر ب لكم مثلا المثل في م و ط ع ا ل إ م ا م مالك أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ م المؤمنين كانت ص ا ئ م ة كان شنو صائمة شنو فجاءها س ا ئ د ي س أ ل شحات بشحت فقالت لجاريتها الخدام ا ل م ع ر ف في ا ل بيت ما عندك قالت ما عندنا إ ل ا ر غ ي ف ة هياتها ل ف ط ر ك عند شنو ر غ ي ف ة و ا ح د ة شنو ه ي ا ت ه ا ل ش ن و ل ف ط ر ك قالت اعطه ا ل ر غ ي ف ة اعطه ي شنو ا ل ر غ ي ف ة فقالت ولكن لا لا لا شيء لك غيرها قالت قلت لك اعطه ا ل ر غ ي ف ة أ د ت ا ل ر غ ي ف ة قعدت حكشراب المياه و في البيت حكشنو حكشراب ا ل م و ي ا مافي ه معي ولا ما معي طيب أ ن ا الكلام دي اسمه كيف نعبد الله أ و كيف نعامل الله نعامله باليقين الزول المستيقن أ ع ر ف ا ل عند الله م ت أ ك د والناس زهق الضائقين ولكي ه ع ي ن قوة رسوخ القراسخ الجبال ل لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آ ت اتاكم ك م ده والله ما لقان في الناس إلا قليل لكي لا في أ س و على ما ا ف ت والله اتزعزعوا زعزع ولا تفرحوا برضو الموية قالوا الناس بما آتاكم بالزعزع قام القريب شراب جاء جيران عائشة هدية عندنا زعزع واتوا بشاه مكفنه عندهم شاه ضبحوه ا و ن ض ف و ه ا وللطخاب العجين ونجضوه ا قال احدا اجيب لك من الصباح لكنهم ال... م ا يعرفونها ص ا ئ م ة كمان وهو... وهنا ا ل ن ك ت ة لا يعرفون أ ن ه ا ص ا ئ م ة قال لا جبناها ل ك حتى ت ف ط ر ي بها الفطور بتاع الصباح ولكن إ ع د ا د ه ا أ خ ر ن ا وقد جاء الليل فتعشي بها قاموا خطوه قدامه و ا ل أ ذ ا ن بتاع المغرب ب أ ذ ن فتبسمت وقالت لجاريتها كلي هذه خير لك من رغيفتك ل أ ن ه لو كان فهمه لو ما أ د ت المسكين ما كان جات ء ا ل م س أ ل ة دي هي بتتعامل مع الله ك د ه يقين في ق ص ة أ و ر د ه ا أ ب و نعيم ا ل أ ص ف ه ا ن ي في ح ل ي ة ا ل أ و ل ي ا ء عن ولي من أ و ل ي ا ء الله الصالحين من ا ل ص ح ا ب ة والله ا ل ق ص ة دي ما قاد أ ح ك ي ه ا كثير بخاف تفتن الناس ا ت في دينهم ف أ ح ك ي ه ا ولا ما احكيها ب و امامه الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو أمامة الباهلي تقول ا م ر أ ة أ س ر ت في حروب الفرس وكانت تعبد النار م ج و س ي ة ج ا ر ي ة شنو م ج و س ي ة ف أ س ر ت بقتله و ج ا ر ي ة خدمت ا ه يعني قاعد مع ف ب ت خ د م ه قالت عندنا عنده خ ز ن ة خ ا ت ف ة قروش جاءه مسكين قال لو قتل ا خ ف واحد مسكين ي س أ ل قال لا ادق روس في ا ل خ ز ن ة أ د ق روس في شنو ه الفخزنة. قالت لك ما في حاجه بل اديه ادته وقاعد قالت م ح ت ا ر ة ما عرفناه شنو قالت ذ فبينما ا هي كذلك جاءت تبحث تنظف فراش الشيخ شيخ كبير ابو مال باهلي صحابي فوجدت تحت ا ل و س ا د ة دراهم ودنانير وجدت شنو تحت ا ل و س ا د ة شنو د ر ا ه م ة ودنانير قامت جاءت للشيخ قالت إ ذ ن الشيخ أ ع ط ى الذي في ا ل خ ز ا ن ة ل أ ن عنده تحت ا ل و س ا د ة فلما أ خ ب ر ت ه قال لها والله ما عندي تحت ا ل و س ا د ة شيء غير أ ن ي دعوت الله ربنا ياب قروش عدير خ ت ر تحت ا ل م خ د ة ا ل ج ا ر ي ة أ ب و نعيم ا ل أ ص ف ا ن ي قال ولقد ر أ و ه ا في المسجد فقيه ا تدرس الناس اسلمت وبقيت ش ي خ ة تقري الناس وتحكي القصه الزل لو يتعامل الا ان تكون ممن يشكون في أ ن ه على كل شيء قدير أ ن ت شاكي أنه على كل شيء ش قدير شاكي؟ انما ك ي إ أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا ان يقول له كن فيكون نعم جعل لذلك أ س ب ا ب ونصب لذلك مواقيته ولكنه يعطي بغير أ س ب اسباب ب بغير يعطي شنو أ الناس الناس ضعيفين في الباب ده ك و ي س في م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ م ر ا ا ل ث ن ي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن نعامل الله ب ا ل إ ن ص ا ف نعامله باليقين و نعامله بالانصاف ش ن و ب كيف نعامل الله بالانصاف ننصف ربنا كيف الانصاف هو يريد منك ا ل ع ب و د ي ة د ا ر تقول شنو عبد له و يعطيك بعد ذلك ا ل ج ن ة وما تريد أ ش ا كذا قال سلفنا إ ذ ا أ ر د ت الله أ ن يكون لك كما تريد فكن له كما يريد صح إ ذ ا أ ر د ت ه ربا رحيما فكن له عبدا مطيعا د ا ل إ ن ص ا ف اسمه اسم ه ش ن و أ ن تعامل الله ب ا ل إ ن ص ا ف كن له كما تحبه ان يكون لك كله كن له كما تحبه شنو أن يكون لك أحبه أن يكون لربا رحيما لربا يكون فلذلك اكون له عبدا ذليلا صح او ما صح يا سلام وهنا اورد ابن القيم حديثا نبويا اورد حديثا نبويا والحديث صححه الالباني في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال صلى الله عليه وسلم الحديث دا الحديث ده لما, لما اقول حيقول يجل حي لكم زين ما م ف ه و م كده لكن ل م ا أ ش ر ح ل ك م س ي ك و ن في غ ا ي ة الوضوح قال صلى الله عليه وسلم من سره أ ن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده ثاني أ ق و ل لكم ثان اي من سره أ ن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده معناه ا شو الكلام ده؟ طيب. الأخت الكريمة قالت أزول لو كلام الكريمة ذكروا الأخت قالت أيها ده طيب ن ه عنده عند حاجة الله ي ع ر ف ن هذا الكلام أ ع تعرف عند تعرفه ن كان منزلة منه انت كالآتي باختصار شوفوا الدائرة الله الله بساوي شنو ده ده ا ي و ا شوف مقام الله في نفسك على قدر انزالك لربك في نفسك هو ينزلك عنده من سره ان يعلم ماله عند الله جل ذكره انا داري اعرف مكانتي عند الله شنو بساوي عند الله شنو مكانت الله عندك انت شنو اذا كنت له معظما فهو لك معظم واذا لم تكن له معظمه فانه لا يبالي بك ا ل ك ا م ذا واضح او واضح ذ ا ل إ ن ص ا ف من سره أ ن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده أ و كما قال صلى الله عليه وسلم ل أ ن الحديث فيه روايات لكن خلاصتها إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف منزلتك عند الله فانظر إ ل ى م ن ز ل ة الله في نفسك ونعم وهذا من الانصاف أ ل م ي ق ل تعالى اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم طيب فبالتالي د هذا النوع ش النوع الثاني من أ ن و ا ع شنو م ع ا م ل ة الله تعالى نمره ث ل ا ث ة اسمعوا الكلام ده كويس عشان تفهموه ع ب ا د ة الله الحق الخروج من النفس الشنو الخروج من من ما خرج من نفسه لا يعتبر عابد لله انما يعتبر عابد لنفسه وكم من عابد يزعم أ ن ه يعبد الله وفي ا ل ح ق ي ق ة يعبد هواه وكم من عابد يزعم أ ن ه يعبد الله وفي الحقيقه ة يعبد شنو؟ يعبد, هواه يعبد نفسه ولذلك يقول ابن القيم ا ل ع ب و د ي ة بين حق الرب وحظ القلب ا ل ع ب و د ي ة بين شنو حق الرب وشنو وحظ القلب مثلا من الناس من يعبد بالمستحبات ويضيع الواجبات هذا عابد لمن لنفسه عابد لشنو لنفسه كيف ي س ف ك و ن دم الحسين بن علي و ي س أ ل و ن عن دم الذباب أ ي و ه دم ا ل ب ع و ض ة عرفتم بمعنى العابد لنفسه هو الذي يعبد ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه يجد راحته فيها أ م ا المؤمن هو الذي يعبد ا ل ع ب ا د ة التي ترضي الله و إ ن كانت م خ ا ل ف ة لهواه ولذلك من أ ج ل العبوديات إ ل ى الله العفو عمن ن ظلمك لي عبوديه ج ل ي ل ة ما اي زل بيدر عليها في ناس ممكن يصلي م ي ة ر ك ع ة ويصوم م ي ة س ن ة لكن عنده مرارات في نفسه ما ممكن يتنازل منا ب ابدا لو كنت ح ا الله تتنازل كان لله فإن الله يحب أن تعفو أن تتنازل فإن أن أن يحب بستطاعتك فأنت عابد لله وإن لم يكن ذلك لله وساضرب لكم مثلا اورده ابن القيم في مدارج السالكين مثل, لكن مثل رائع الفهم يكون فهم مقاطع ومفاصل ا ل ع ب و د ي ة من فهمه يكون قد فهم شنو مقاطع وشنو ومفاصل ش ن و و ا ل ع ب و د ي ة قال مفاصل ا ل ع ب و د ي ة ما عندها مفاصل يكون فيه مفاصل ا ل ع ب و د ي ة عرفه ا س ت ب ا ن ة تماما مقاطع ومفاصل شنو العبوديه طيب قال ابن القيم قال احد الصالحين لقد كنت اكثر من الحج في كل عام ثم تبين لي ان حجي لم يكن لله انما كان حظا من حظوظ ا ل ن ف س قيل كيف قال طلبت الي امي كوب ماء وانا عالم ق اتيتها ل أ بكوب الماء ولكني وجدت في الاتيان بكوب الماء ل أ م ي م ش ق ة لم أ ج د ه ا في حجي فعلمت أ ن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن لربي هذا الرجل قال أنه كان أنه من الصالحين العلماء يكثر الحج من الحج كل سنه ة تبين ل ذات قال ماء فأتيتها الماء طلبت مرة لم أمي أن يكن حجه لله قيل كيف؟ إلي كيف؟ كوب بكوب لكن ش ق ة عليه م ش ق ة لم اجدها في الحج ما هو ضاق الاثنين مع ا انه ده قريب من زير ا ت ن ى ولوجه ا او من ا ل ق ر ب ة قال الحج ما كان لله علف ي ان الحج شنو ما كان لله ولذلك نجد كثير من طلاب العلم والمنتسبين الى ا ل س ن ة بل ومن الدعاه لا يحسنون برا ولا اكتساب قلوب ابائهم وامهاتهم وعياذا بالله ج ر ي ك كان يصلي نافلة نادته ف ل ة ن ا امه قالت يا ج ر ي ك جريج ل أ ن ه كان فقيها ل أ ن ه كان عابدا لم يكن فقيها قال أ م ي ربي أ م ي ربي وزن ك د ه قال ربي فدعت عليه أ م ه قال أ م ا و إ ن ه لو كان فقيها لقطع صلاته و أ ج ا ب أ م ه ل أ ن ه دي ص ل ا ة ن ا ف ل ة و ا ل أ م إ ج ا ب ت ه ش ن و و ا ج ب ة ولذلك يؤخذ من الحديث أ ن من كان يصلي في ن ا ف ل ة ودعاه أ ب و ه أ و دعته أ م ه يقطع ا ل ص ل ا ة ويجيب أ م وابوه مثال ركزوا معي ركزوا معي طيب بن هشام ابن حسان الكوفي منه؟ هشام بن حسان شنو؟ الكوفي جاء إ ل ى شيخه الحسن البصري وقال له يا إ م ا م إ ن ي أ ح ف ظ ا ل ق ر آ ن وما يحفظون ا ل ق ر آ ن و أ م ي ت ش ج ع ن ي ما في أ م ه ا ذ ا ت بيفتنو ا و ل ا د يخلي و عقو عشان ك د ه رسول الله هوالي ذا اعانه ولد ه على ب ر ه ي ن ت س ه ل ي ن ه ج ن و اي بيرك ن ت س ه ل ي وكان ق ص ر ت ت ق ا ض ع ع ن ه و ز و ماهلين ت ت خلي بيرك لكن في ناس والله يطفش الولد الولد زاتو يدعو على بالي و النهار يقول الله يخارجنا منه يا اخي الله و ر ي ن ا ف و ز ا ت ه يخارجنا منه ذاتو و كرهنا الحياه زاتو يا اخي والله, والله في آ ب ا ء الناس يتكلموا عن عقوق ا ل أ ب ن ا ء لكن لا يتكلموا عن ظلم ا ل آ ب ا ء الناس الان ماسكين ب الوالدين عقوق الابناء ظلم ا ل آ ب ا ء في ولا ما في والله في آ ب ا ء يا اخي ما ب يكرهوك ذاته إنت لو ذاته بر ما قدر ايوه ج ح ا ل ه في الاباء فهنا قال وامي تشجعني لكنها لا تتعشى اسمعوا ك ا م د ك و ر تركزوا لا تتعشى حتى ارجع اليها وربما يسرقها النوم ف ت ن م و أ ك ر ه أ ن أ و ق ظ ه ا أ ذ ه ب إ ل ى التحفيظ أ م أ ت ع ش ى مع أ م ي قال له الحسن البصري تعش مع أ م ك لئن تقر عينها بك خير لك من ح ج ة تطوعى طيب أشان ا ن ل م ع يتأكد شديد مستأجداً أنا أنا أنا أنا أنا والله من كثير من, من, من, من طلاب العلم الذين وجدوا قليل علم فظنوا أ ن ه م صاروا علماء حتى على ابائهم و أ م ه ا ت ه م بل ي ت ك ل م ا ل و ا ح د عن أ م ه و أ ب ي ه محتقرا ومزدريا الخوارزمي أ ل ف كتاب في ا ل ت ر ب ي ة و أ ن ا ب إ ذ ن الله تعالى ربنا وفقني و ع ي ن ي أ د ر س إ ن شاء الله اسمه مفيد العلوم ومبيد الهموم الكتاب اسمه شنو مفيد العلوم فعلا مفيد ع ل ل ا وشنو م و ومبيد الهموم ستمائه ص ف ح ة كتاب ضخم مجلد حكى فيه ق ص ة ع ج ي ب ة قال كان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب يطوفان بالبيت الحرام فلما أ ك م ل و ا س ب ع ة أ ش و ا ط الزول بطب ي في البيت كم ولما يتم يخرج ارادوا أ ن يخرجوا فدخل شاب دخل شنو يادوب حيطوف يحمل أ م ه فوق ظهره ش ا ي ل أ م ه فوق شنو فوق ظهره والله ده ده أ ن ا ما ل ق ا ن ي إ ل ا عند الباكستانيين والهنود والله ما شفتهم أكبر بيعني عاد قالتوا سودانيين و ا ل ت ل ه م أ ل ا قانقيته لكن احتمال يكون في ناس ما شفناهم لكن في الحج ولا ك د ه والله واحد شايل أ ب و من مك... من ك م منى لحد ع ر ف ة س ب ع ة كيلو شايل ه أ ب و ه زي ا ل ف ر خ ة و رابطه و ش ا ي ل ا ل ش م س ي ة بيده الشمال وشايل مويه بخاخ كل م ر ة يبخ ل أ ب و ه و أ ب و ه زي ا ل ط ي ر ة ك ذ ي راقد ر والرزاز ي ج ي و وشايل بجاي يخرج فوقه فواكه وكل م ر ة يشيل يناول أ ب و ه يخفنا ببره نحن نهر ونجدع يدينا ونكشر وشوشنا ونصرصر ده شايل أ م وقاعد يطوف ويرتجز ب أ ب ي ا ت من الشعر يقول فيها أ ن انا لا أزال مطيها لا مطيها أ ف ر لا أ ن بهيمة ازال ل أنا أنا, قال. أنا شنو؟ بهيمة مطيها لا أ ن ف ر و إ ذ ا الركائب ذعرت لا أ ذ ع ر البهايب أبو ما حملتني ووضعتني أ ك ث ر عمر بن خ ط ا ب التفت لعلي قال كيف يا أ ب ا الحسن قال ن س ت أ ن ف طوافا جديدا ونمشي فيه خلف الفتى علّ تعمنا. عمر ل ل ا ر ح ة تعمنا ع م بن الخطاب هو من هو وعلي بن أ ب ي طالب هو من هو يمشون خلف ه ذ الفتى ا المجهول قال علا الرحمه تعمنا دي الناس الدين الدين فهمين الناس فهم داير ولذلك قلت لكم علينا أ ن نعبد الله لا أ ن نعبد ش ن و أ ن نعبد أ ن ف س ن ا ولذلك يقرر ابن القيم ق ا ع د ة م ه م ة في ا ل ع ب و د ي ة يقول ا ل ع ب و د ي ة أ ن تفعل ا ل ع ب ا د ة التي ترضي الله في الوقت الذي يرضي الله وضرب لذلك مثلا لو أ ن عدوا جاء بلاد المسلمين وافتح ديارهم لو أ ن شخصا دخل البيت وجعل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويختم المصحف كل يوم لكان آ ث م اثما لكان آ و هو اجنو ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ليه ا ل ع ب و د ي ة التي يرضاها الله هنا م د ا ف ع ة العدو و ص ي ا ن ة الحرمات والذب عن ا ل أ ع ر ا ض صح ولا مصح قال ولذلك أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ت ي عند ا ل ص ل ا ة لكل أن ما ي ت و ق ع و ا ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند قدوم الضيف ه اللقاء به افضل ا ل ع ب ا د ة و ا ن د كذا ا ل ع ب ا د ة التي تناسب م ل ت ه في قول كن اذن فان الخير عندك اجمعين لذلك فان عند أ و ر ا ق عنده مالي سوى ق ر ع ي وقالت له لك الادماغ. الادماغ. ان ع د ه تتبعت الاوراق ليقطع عندما هو ه أ تقطع ف بذنه إ ن اجل ق الصلاه يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة ولو كان جالسا تحت عرش الرحمن الفضل والمواهب ولو كان جلو جالسا تحت العرش العبادات المصطوعه من الفقار فالعب... اليه لذلك تجد وفي هذه النجاح اختير بقوله كريم اخلق بكويس ما تقرب الى الله、بفضلك. بشيء كمثل ف ا ل ك اللهم اغننا بفضلك عمن فضلك و بك عن, عن غير الله عز وجل شنو؟ اللهم بشيء كمثل شنو؟ اللهم ان سالك من فضلك من رحمتك فانهما الراع لا الراع يملكهما الراجل ركزوا معي اللهم اراد ان يكون الله يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا م و اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و ي ب ع ل ن ا من اجل العلم و ي ع ل ن ا من اجل العلم و يجعلنا من اجل ا ت ع ل م و يجعلنا من اجل العلم و ي ج ن ا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم و يجعلنا من اجل العلم الالسنه و إ ن م ا قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولذلك كان سلفنا يقولون كل شيء عند المؤمن يذكر الله فذكر العينين البكاء وذكر ا ل أ ذ ن ي ن ا ل إ ص غ ا ء وذكر اللسان الثناء وذكر اليدين العطاء وذكر القلب خوف وحب ورجاء وذكر الروح الرضا وذكر البدن التسليم لا بد من أ ن تكون ذاكرا لله على كل حال معظما له طيب أ ن ا ق ب ل قلت ل ك م نحن نعرف الله、ايه. شكروا لما نجي في الشكر ما بنجد في ناس بيشكروا حاجات ك ث ي ر ة أ ك ث ر من ربنا كويس انا قاعد اقول الناس حس الزول لو عندو وجع ضرس ده مثل عندو شنو اه وجع ضرس بالله واحد تلقاو يمشي ا ل ع ي ا د ة دغش شوف اي زول مش الدكتور بدري ده بكون مانامبلل ما عندو ضرس وجع ضرس زابل قبل بكون ي حشو ليهو ق ر ف ة وصعوط وحشو ل ي ه خشموده كتير ما نفع بس بكون ي قاعد كده مقلك بس الصباح ده تاني يمشي ي قبل الفراش بتاع ا ل ع ي ا د ة ي م ش ي و ي ن ي ج ن ب بس ت ر ج ع ا ل يقولون ا ل د ك ت و ر ا ل د ك ت و ر ي ج ي ا ل ي ق و ر و ش تدفع ش ن و و ل ا م ج ا ل يقولون ان يكون هناك اجيال يقولون ان يكون هناك اجيال يقولون ا يكون هناك اجيال يقولون ان يكون ب ن ا ك اجيال يقولون ان يكون هناك ا ج ي ا يقولون ان يكون هناك اجيال يقولون ش ن ك و ن ي ن د ك ت ج ي ا ل يقولون ان يكون هناك اجيال شكرا أ ز و ز ه قروشك وطعنك وكببك الدم وقال لك دروسك وتقول شكرا و أ ل ا ه ركبني ما قعدت قول شكرا ما ركب ربنا ما في شغل ربنا على دروزي لكن الدكتور كان ق ل ع و س و س ك وتعبتك و عمت الصداع يكون والله الدروزه يخلي زولي عين ا ع ش ر ة ع ش ر ة ولذلك أ ق و ل لكم هنا أ ن ا ل ع ب و د ي ة وان ا ل م ع ر ف ة الحق لله سبحانه وتعالى ليست مجرد ادعاء مجرد ادعاء طيب هنا ساحكي لكم موقف وهب ابن منبه من و وهب ابن من كبار التابعين تلاميذه علماء الحسن البصري و عطاء بن ابي رباح و غيرهم قال الحسن سمعنا أ ن شيخنا وهب في م ك ة قال ف أ ت ي ن ا ه في الحرم بعد ص ل ا ة العشاء فجلسنا إ ل ي ه وطلبنا إ ل ي ه درسا قال عمنا شنو درس قال الحسن فافتن وهب في أ ب و ا ب الحمد والثناء على الله قال فما سكت إ ل ا عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل فقمنا من عنده بغير سؤال هذا كلام د عند ا ب خ ر ي في الأدب ف ر د من أثنى حديث عائشة أثنى النبي صلى الله كبير وسع سمعه الله الأصوات كلام ي الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات بالله البحر بطن ربنا أجابه الناس كلها كلها الفقع الحوت ده يسمع تكورك في لذلك في الثناء على الله يقول صالح ا بن عبد القدوس يصف الله يقول اي ح ا ج ة قالها في الله صح يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت ال... لا يا من يرى مد البعوض جناحها في ظ ل م ة الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ي ويرى خرير الدم في أ و د ا ج ه ا متنقلا من مفصل في مفصل ي والله, والله, والله, والله اجل ل ل زولدك والله ه أقصر كمان من ذلك لذلك يعني الله الله ك ل م ة تريح البال وتسكن إ ل ي ه ا النفس ويطمئن إ ل ي ه ا الفؤاد وتحيا بها القلوب الله يا الله الله ك ل م ة ص ا د ق ة تخرج من قلوب المؤمنين ومن زفراتهم الله يا أ ع ذ ب الالفاظ في لغتي ويا أ ج ل حروف في معانيها الله يا أ ع ذ ب ا ل أ س م ا ء كم سعدت ي نفسي وفاض ص ر و ر ي حين أ ر و ي ه ا ما في أ ق ل من شنو الله يا ا ل سلام أ ق و ل لكم ح ا ج ة البواظب على الصلوات ا ل خ م س ة والسنن ا ل ر ا ت ب ة و أ ذ ك ا ر الصباح والمساء يكون قد تردد اسم الله لفظ الجلاله على لسانه الفي م ر ة في اليوم بس في اليوم ال بيصلي الصلوات ا ل خ م س ة و ا ل ص ل ا ة النوافل ا ل ر ا ت ب ة وبيقول اذكار الصباح والمساء ده بيكون ذكر ك ل م ة الله الله بيكون ذكرها ل ف ي ن م ر ة ولا تمل ولا شنو ولا تمل لذلك الله يا اعذب الالفاظ في لغتي ويا أ َ ج َ ل حروف ٍُُ في ِ معانيها َََِ الله َُّ يا َ أ َ م ْ ت َ ع َ ا ل ْ أ َ س ْ م َ ا ء ِ كم َْ سعدت ََِ نفسي َِْ وفاض َ س ر ُ و ر ِ حين َِ أ َ ر و ِ ي ه َ ا في اجله من ذلك في اجله الله اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد ولذلك من مما يعامل الله ويعبد الله عز وجل به أ ن نعبده بشنو بالثناء والمجد و ا ل إ ج ل ا ل له سبحانه وتعالى طيب اجايد ل نمره كم نمره خ م س ة خامسا أ س م ع ه ك ا ن مهم جدا ما عبد الله بمثل تذلل من العباد شوف حاجتين تعظموا وزر رغبتك ذا الدين دين العبودي شوف ال بعظم ي الله و بذل رغبته ده ب ك و ن نجا نجا ك ا م ل إ ن شاء الله والدين كله على ذلك تقول اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتني تمجيد و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك و ع د ك ما سطعت شوف التذلل و أ ع و ذ بك من شر ما صنعته أ ب و ء لك بنعمتك علي و أ ب و ء بذنبي لا بد من التذلل ما عبد ربنا جل و علا كت مثل تذلل يا ا ل سلام يا أ خ ي يا ا ل سلام لكن أ ش و ف أ د ي ك م ق ا ع د ة الادعاء ر ب و ب ي ة والله لا يقبل الشريك في ا ل ر ب و ب ي ة أ ي ض ا يقول أ ن ا لا يصلح أ ن تقول أ ن ا وعندي ولي إ ل ا في مقامي انا ضعيف وعندي ذنب ولي ج ر ي م ة لكن ما تقول عندي عندك شنو تزول عنده حاجه ها تقول انا انت شنو امن انت ولذلك و من اعظم الابواب التي ضل فيها طلاب العلم انهم نزلوا الى ا ل س ا ح ة ا ل د ع و ي ة قبل ان يزكوا انفسهم ولذلك سرعان ما يفتنون بالنساء يفتنون بالاموال ويفتنون بكذا وهذا الذي يبرر او يوضح لنا مدى تناقص ا ل ك ث ي ر من الدعاه ت ل ق ا د ا ع ي ة وماكل أ م و ا ل الناس صحة لما صح لما والناس يقوموا يسبوا شنو ما بيسبوه وشنو بيسيبوه الدعوه الدين و ل ع د د ا عنده دي الحراميه وذلك عندهم علاقات مع البنات وعندهم علاقات مع النسوان ويكون واحد أ و شنو اثنين ل أ ن ه م دعوا دون أ ن يزكوا انفسهم و و و ش ف الخذلان ا ب ي ج ي من و ي ن الخذلان ي أ ت ي عندما يرفع الله ت أ ي ي د ه عنك ويدعك لنفسك ولا تكلني إ ل ى نفسي ص ر ف ت عين ف أ ه ل ك الخزلاء خذان كثير من الدعاء بيمين يكون أ ع ج ب فصيح وناس وب... ا ل التفحول ه ويا شيخ ويا شيخه راسه شنو يكبر وراسه شنو تكبر تقول أ ن ا ع ا ل م ة ع ا ل م ة انت جاك علم من وين ياخذ ملائكه قال سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا تانت عندك علم من ونحن عندنا في السودان م ش ك ل ة وانا وقعت فيها في ا ل أ و ل لمن الحمد لله رب العالمين أحمد الله. احمد ل ل ه أ الله ت ع ا لمن ى ل اول م ر ة طلعت صليت بالناس خ ط ب ة ا ل ج م ع ة كنت في ت ا ن ي ة متوسط وكنت صغير شديد وحتى ل ب ص و ر ي ط ا ق ي ة وعمه لا ب ق د ر ل أ ن ه العمه ا كبيره ب ص و ر ي ط ا ق ي ة و ا ل ط ا ق ي ة تشاهد راسه كله بعدما خطبت ونزلت واحد جانا قال لي عندي فتوى يا خالو افقيت الفتوى ذاتي يا زغير انا بس ا ف ت ك لامجيت و رسول الناس ونزلت ه قال لي ع ن ي فتوى وفي شنو في الميراث ياخي يا ده اناس ل السودان ايه ز ز ب ن ه في الدين العالم ما ايه ز ز ب ن ه في الدين ع ا ل م في ناس دعاء م ب ل غ ي ن بل غ و عني ولو اهي انا ع ر ف ت ك ل م ت ا ن ا س ي ج ي ي ق و لاي ر ا ج ل ط ل ق م ر ت ه د ه ي م ش ي الفقها ء مش ك د ه يمشي زوشنو اعلم و د ه ا ل ت د ي ن الصحيح انك انت لو ما عرف ت ق و ل شنو م ا الله اعلم قال النووي في أ د ب ا ل ع ا ل م والمتعلم قال من لم يعرف لا أدري أصيبت م ق ادري ت ل ه ه يمشي ا ا ل ن ط و ا ل و ا ل ل قال بقول يقول بدري. ينجر من رأسه. العارف والما ه رأسه ما ما حاجة عارفه من بدري بدري ينجر أي ي ص ي ل ت ك ساكن مقاتله ا ي د ر يقول ل ل ن س والله أنا ما عارف عليه ما مر ي خ ما مر عليك العلم شنو واسع عشان ك ل ا بن القيم في م ن ز ل ة النفس من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين يقول ا ل د ع و ة لا تليق ب ا ل ع ب و د ي ة إ ن م ا هي ل ل ر ب و ب ي ة يعني زول عبدي ما يقول أ ن ا ما يدعي ما تدعي فقال شنو قال من ادعى العلم أ س م ع ك ا م ده كويس عليكم الله من ادعى العلم انسيناه من ادعى العلم ش ن و ومن ادعى الاحوال ا ل ا ي م ا ن ي ة سلبناه ومن ادعى صلاح قلبه افسدناه ولا تزكوا انفسكم كويس ومن ادعى اي ح ا ج ة بتدعيه كويس ربنا شنو ب ش ي ل منك عشان كدا اجل ما عبد الله به تسليم الامر إ ل ي ه وتفيض الامر إ ل ي ه سبحانه يا سلام ابن تيميه كان يردد دائما يا معلم إ ب ر ا ه ي م علمني ويا مفهم سليمان فهمني انا الفقير إ ل ى رب ا ل ب ر ي ا ت أ انا المساكين في مجموع حالاتي كويس؟ ما يصلح تقول أ ن ا إ ل ا تقول أ ن ا ش ن و أ ن ا ضعيف أ و انا كدا لذلك أ ق و ل شوف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما جاء في ا ل صحيح الجامع الصغير لما كان يدعو ربه كان يقول شوف الدعاء اللهم أ ن ت ربي لا اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي أ ن ا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه أ س أ ل ك م س أ ل ة المسكين و أ ب ت ه ل إ ل ي ك ابتهال المذنب الذليل و أ ر ج و ك رجاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أ ن ف ه لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وقب ب ربي ر ؤ و ف ا رحيما انت خير المعطين وخير المسؤولين انتهى الدعاء لكن دعاء دعاء بتى علماء ب ت ع أ ن ب ي ا ء دعاء متذللين لله سبحانه وتعالى اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى مكاني أي لكن برضو اكتب س ر ع ة عشان الزمن نعم في تسجيل ي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي في صحيح الجامع الصغير صحاو ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير أه؟ أي بتلقي. فبالتالي هذا الهدف ال هذه ال ال ا ل ع ب و د ي ة ش و ف ا ل ع ب و د ي ة تذلل ك ن ا ك اشخاص ي ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا اشخاص يجب ان ك و ن هناك اشخاص ي ان يكون ه ن ا ل ا ت س ا و ي ش ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ان يكون هناك ض ش خ ا ص ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا م ت طلب ص ح في واحد قدم طلب ابو مسلم البقال مسلم منه يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين احكي لكم قصه هي ط ر ي ف ة في مقام الادعاء سمنون سمنون سمنون ده كان يسمى بسمنون العابد سمنون ده قال, قال يشوفها لي يا الله أ ن ا بصبر وعندي ق و ة و ط ا ق ة لو ابتلت ن ي ب أ ي ح ا ج ة أ ن ا بصبر قام ربنا جاب له حبس بول حبس جنو حبس ب و ل قال لي حبس جنو حبس جنو حبس جنو حبس ي ن و حبس و حبس جنو حبس ج و ا ر ع يمشي ل س و ل ا د ا ل خ ل و ة ا ل ت ح ف ي ج ا ل ط ل ا ب يقول ادعوا لعمكم, ادعو لعمكم الكذاب سمنون الادعاء مع ربنا ب ن ف ع لازم تكون من د و ة عارف ما في زول ل م ا تقدموا ك د ه م م ك ن يقول لك والله نحن ما عندنا ح ا ج ة وكل من ربنا لكن هل دي حقيقتك هل انت فعلا مستشعر ذلك شوفوا الانبياء تعلمنا من الانبياء ذ ي ن ا ل أ ن ب ي ا ء ذي القمم هؤلاء ق م ة البشر ما في اعلام ن ه م عليهم صلوات الله وسلامه أ ج م ع ي ن يقول ربنا جل وعلا عن سليمان واذ قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سمع كلامه فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت عليها قال د من م ه من ربنا لمن جابو له ع ر ش ب ا ل ق ي س قال أ ي ك م ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين قال ع ف ر ي ت من الجن أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن تقوم من م ق ا م ك و إ ن ي عليه لقوي أ م ي ن قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن يرتدلك إ ي طرفك الناس خلوا اي ح ا ج ة مش مسكين يقول لك عنده علم من الكتاب دمنا نسوا الموضوع ذاته فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ما قال لهم عشان تامن ذاته ما قال لهم له كذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ا ش ك ر ام اكفر فبالتالي ده العبوديه ورفع أ ب و ي ه على العرش وخر له سجدا يا سلام ز ل في ق م ة ا ل ن ع م ة قال هذا ت أ و ي ل رؤياي من قبل ه قد جعلها ربي حقا والله ف ي ن ف ل ب يعرف الله والله لما نسمع كلامنا تقول نحن جهال والله تقول نحن شنو جهال والله ف ي ن ف ل ب يعرف الله ك و ي قال وقد أ ح س ن بي إ ذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أ ن نزغ الشيطان بيني وبين إ خ و ت ي إ ن ربي لطيف لما يشاء يا سلام يا أ خ ي ا ل أ ن ب ي ا د ء عرفوا الله والله فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل وقال رب ي إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خيرين فقير, فقير دائما نزولكم فقير إ ل ى الله دي لان ل ظل يتعامل الله ل م مع م ب أبو بهذه ي ا ل ق ا ت ومن هذا ه ل ق هو اثبات يكون عابدا الربوبيه شنو الربوبية ما مضى عبوديه ولكن هذا إ ث ب ا ت ل ل ر ب و ب ي ة وللجلال و ل ل ع ظ م ة وللكبرياء لله سبحانه وتعالى أ ن ا سنقول لكم مقطع رهيب قاله ابن الجوزي رحمه الله تعالى ويا ربكم ي في صيد الخاطر أ و في أ ح د كتبه ما, ما, ما ضابط لي ا ل آ ن لكن كلامه ح ب و د لكم يتكلم عن ربنا كويس و إ ن هو ه البد ي هو ا ل بيعمل أ ي ح ا ج ة و العباد ماله فقراء إ ل ي ه لذلك ابن القيم يرى طبعا إ خ و ا ن ن ابن ا القيم غير ابن الجوزي ابن الجوزي س ن ة خ م س م ي ة ه ج ر ي ة و ابن القيم س ن ة س ب ع م ي ة ه ج ر ي ة أ ب و الفرج ابن الجوزي هو من السابقين يعني、نعم. فقلنا يقول أ ب و الفرج بن الجوزي داري ورينا انو ا ل أ م و ر بيد م ن ها بيد الله لذلك قيل أ ن ا ل أ و ل ي ا ء لهم ثلاث صفات يستغنون عن كل شيء إ ل ا من الله ويتوكوى و و و و لا يتعلقون, بش يتعلقون بشيء إ ل ا بالله ا خ و ا ن ك ع ن د م ا في إ ط ا ر ا ل ن ظ ر ي ة تمام الواحد ي ق و ل ت م ا يتعلق إ ل ا بالله يقول لك اي ل ك ن ي ك و ن متعلق بحال ك ث ي ر ة صح من المسلسل والستائر والسيراميك كويس كلها مفردات مفردات ص غ ي ر ة ص غ ي ر ة الولد الزوج ة صح و ل ما صح طيب فدا يقول شنو يستغنون بالله عن كل شيء ويتعلقون بالله ولا يتعلقون بشنو؟ بسواه سبحانه وتعالى ويلجاون إ ل ي ه ولا يلجاون إ ل ى غيره طيب يقول شنو؟ قال نظر ربنا إ ل ى آ د م بعين الاختيار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 حبيبه يوسف وحبيبته عينيه فرد إ ل ي ه حبيبه وحبيبته و إ ل ى يونس فنجاه, فنجاه من اليم في ظلمته و إ ل ى أ ي و ب فيا طوبى ركضته و إ ل ى داود ف أ ل ا ن له الحديد على حدته والى موسى, وإلى موسى فخاطر في أ ث و ا ب مكالمته و إ ل ى عيسى قم امات ميتا من حفرته و إ ل ى م ح م د صلى الله عليه وسلم وإلى محمد ف أ خ ذ ه إ ل ى سدرته و أ ن ا ل ه ل ي ل ة المعراج القرب من حضرته و أ ع ر ض عن إ ب ل ي س فشقي ه وخزي ه بطرده ولعنته و أ ع ر ض عن فرعون فادعى ا ل ر ب و ب ي ة على جراته و أ ع ر ض عن النمرود فقال أ ن ا أ ح ي ي و أ م ي ت ببلاهته و أ ع ر ض عن قارون فخرج على قومه في زينته خذلان و أ ع ر ض عن أ ب ي جهل فشقيه وقد سعدت أ م ه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته انتهى كلامه يا أخي ربنا ذ ا و ا ل ل ه يزول لا يزول لا يزول لا يزول ا يزول لا ربنا ق ا ل و م ا قدر ا ل ل ه حق قدره ا ل أ م ر ك ل ه ب يزول لا و ل لا و ل لا و ل لا يزول لا يزول لا يزول لا يزول لا يزول لا يزول م ط ر ف و ل لا يزول لا ي ل لا بن و ل لا ي ز ل لا يزول لا و ل لا ي ز ل لا ي ز ا ي ز ل ل ي ز ل ل ي ز ي ز ي ز ي ز ي ف ي ز و ا يزول ا ي ل ا ي ز ل لا ل لا ي ز ح ل منه ز و ل ل و ل ا ح ق ن ا س ج ي ر ا ن ق ل ب ي صح؟ ا ل ق ل ب د ه ا ب د ا ل حفز ا ظ دونكولك و ل ك الشعر يقولون لك قلبي ا ل غ ا ي ي ق و لك ل ولكن يقولون ذكور ي ب ق قال وقلبي ل ب ي ووو شحة لك ن انك له ق ل ب أ و أ ل ق ى السمع و ن ه شيد ف ق ان ل لو أ الله ت ا ن ي ق ل ب ي في الشمال وآتاني الهدى والنور في يميني لما استطعت أ ن اولج فيه شيء إ ل ا يشاء ه الله والله صحيح والله صحيح قال بقدا لو طلعلك كدا وقال لك ا ل إ ي م ا ن دخلوا تدخلوا الي دخلوا رب العالمين والله ولكن الله يهدي من يشاء طيب بقيت نقاط لعلنا نجملها مع الدرس القادم في كيف نعبد الله وكيف نعامل الله جل وعلا نسال الله تعالى يتجاوز عن تقصيرنا ونسال إ الله تعالى يتجاوز عن عصياننا أسأله ت ع ان ل ى أ ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ة ا ل ك ا ذ ب ة الى البر والتقوى إ ن ه ولذلك والقادر عليه اكتفي بهذا القدر وبرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم عليكم الله الله